بسم الله الرحمن الرحيم انفلا من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ نُصْلِحُ الْأَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ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 Wahai orang-orang yang kafir! Sesungguhnya aku telah mengutus kepadamu Rasulullah dan para nabi-nabi yang telah diutus kepadamu.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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُ لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْنِ سَأَبَّ إلَّا إبْنِ سَأَبَّ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ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 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ ظَنُونَ أَنَّهُمْ لَا قُرَبٌ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ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 وَإِذْ نَجِئَنَا كُنْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُولُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ لِسَابَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 فدع لنا ربك يخرج لنا مما توبت الأرض من بق لها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إهبطوا من صراط فإن لكم ما سألتم.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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها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 وإذ قتلتم نفسا فازدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون dan dari mereka, mereka tidak tahu Alkitab hanya mempercayakan diri dan mereka hanya mempercayakan diri Jadi, mereka mengatakan Alkitab kepada mereka dan mereka berkata, ini adalah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 فلعنة الله على الكافرين باسم اشتروه بهم أوفسهم أي أن يكفر بما أنزل الله أي أن يكفر بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء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 ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود واحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحي من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا للجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرا للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال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 وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرد وزوجه وما هم بضالين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ مِنَ النَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّجْ عَلَهَا ذَا بَلَدٍ آمِنٌ وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَا كَفَرَ فَأُمَتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ إلَى عَذَابِ النار وبئس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 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم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 لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشونه وخشوني ولئتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتنو عليكم آياتنا ويزكيكم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 إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أنكوا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفس والثمرات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 في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلكة التي تجري في البحر والفلكة التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها.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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفِينَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُنْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 والسائنين وفرّقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمؤفون بعهدهم والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین في بأساء والضّرّاء وحين للبأس.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 ولكم في القصاص حياة يا للألباب العلَّكُم تتقون كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتوا فضلا من ربكم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 ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعونتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهم فلا تعذبوهن ان ينكحن فلا تعذبوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضوا بينهم بالمعروف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 ولا تعزموا عقدة لكاحي حتى يبلغ الكتاب أجله وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وعلموا أن الله غفور حليم.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 والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد فتركه صلد لا يقدرون على شيء مما كسب والله لا يهذل القوم الكافرين.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 أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاَحْتَرَقَتْ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 إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء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 يحسبوم الجاهل أولياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا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 يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فكتبو واليكتب بينك الكاتب بالعدل ولا يأبك كاتب أي يكتب كما علمه الله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 ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا, وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها وأشهدوا إذا تبا يعترم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن له فسوق بكم واتقوا الله وعلّمكم الله